خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَالِّينَ نِنَبِ اللَّهِ وَنَسَوْهُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ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 بل ظنتم الذين يقلب الرسل والمؤمنون إلى أهلهم أبد وذين ذلك وذين ذَلِكَ في قلوبكم وظنتم ظنت الثوء وكنتم قوما برا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا الكافرين سعيرا وَلِلَّهِ مُلْكُ الثَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا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 لقد صدق الله رتونه رؤيا بالحق لا تدخلن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله عاملين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعل ما لم تعلموا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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرائع بهم الكفار.